اللهم إنا نسألك الهدى والتطى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والسداد اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء برحمتك أرحم الراحمين